وما يتعلق به صحتي وما يقابلها فساد مر معنا قول الناظم رحمه الله تعالى صحه العقد أو التعميد وصحه العقد أو التعميد ويفاق ذو الوجهين شرع احمدي وقيل في الاخير اسقاط قضاء والخلف لفظي على القول الرضا على, على القول الرضا قال الشيخ امين في المذكره رحمه الله تعالى والصحه في صلاح الفقهاء تطلق في العبادات وفي المعاملات يعني قالوا عباده صحيحه ومعامله صحيحة والصحه عندهم في العبادات هي الاجزاء واسقاط القضاء كما قال وقيل في الأخير اسقاط القضاء فكل عبادة فعلت على وجه يرجئ ويسقط القضاء فهي فهي صحيحه والذي اشار اليه الناظم بقوله وقيل في الأخير اسقاط القضاء في الاخير اراد به ماذا ما يقابل العقد لانه فصل بخلاف صاحب الاصره الذي هو جمع الجوامع قال الصحة وفاق ذي الوجهين يعني أطلق ولم يقيد هل الصحه المراد بها صحه العقد أم صحه العبادة والشراح على حمله على النوعين يعني يحمل الاطلاق على أنه أراد ماذا أراد صحة العقد صحة العبادة وهذا الذي اشار اليه الناظم رحمه الله تعالى بمعنى أنه افصح عن المجمل الذي كان فيه في الأصل وصحه عندهم في المعاملات عند الفقهاء هي ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد ترتب الاثر المقصود من العقد على العقد فإذا ترتب الاثر علمنا أن العقد صحيح اذ امتنع ترتب الاثر على عقد الله لا يصح فإذا لم يصح النكاح اذ لا تحل الزوجة لا تحل الأجنبية الاجنبيه لماذا لانها اجنبيه واذا لم يصح البيع عنا لا تنتقل الملكية وهكذا إذا لم يترتب الاثر على الصحة ان نحكم على العقد بكونه فاسدا بكونه فاسد. فكل نكاح اباح تلذذ بالمنكوحة فهو صحيح فهو فهو صحيح لانه موافق للشرع وكل بيع يعني لا يكون كذلك الا اذا كان موافق للشرع كل نكاح أباح تلذذ بالمنكوعه فهو صحيح ولا يكون كذلك الا اذا كان موافقا للشرع وكل بيع أباح التصرف في المبيع فهو صحيحا وهكذا وهكذا فيما هو ترتب عليه الاثر ان يريد نحكم على العقد بكونه بكونه صحيحا كونه صحيحا اذا عند الفقهاء تمييز بين الصحه في العبادة وصحه في العقد يعني كل منهما له حد خاص فالعباده صحه في العباده تعرف بانها ما القضاء والصحه في المعامله تعرف بانها ترتب الأثر المقصود على العقد فإذا أسقطت العبادة القضاء فهي صحيحة وإذا ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد فالعقد صحيح إذا عرفوا لكل من الصحة بتعريف خاص وأما عند المتكلمين فضابط الصحه بالمطلق في العبادات وغيرها هي موافقه ذل وجهين الشرع منهما كما قال الناظم وفاق ذل وجهين شرع احمد وفاق ذل وجهين شرع هذا تعريف الصحة عند المتكلمين. عند المتكلمين عند عند المتكلمين فتم مدرستان في اصول الفقه مدرسه المتكلمين ومدرسة الفقهاء هنا اذا خالف الفقهاء المتكلمين هنا المتكلمين هنا في في تعريفي الصحه في العبادة وفي المعامله عند المتكلمين جمعوا بينهما في في حد واحد فقالوا موافقه الشرع سواء كانت عباده او معامله هو ماذا هو حد الصحه فاذا وافقت العبادة الشرع حينئذ نقول العبادة صحيحة واذا وافق العقد بيع ونحوه ونحوه الشرع نحكم العقد بكونه صحيحا وأما عند المتكلمين فضابط الصحه مطلقا في العبادات وغيرها هي موافقه ذي الوجهين الشرع منهما وايضاحه أن كل فعل عباده كان أو معامله لا يخلو من أحد أمرين اما أن يكون موافقا للوجه الشرعي أو مخالفا له هذا فيما فيما يحتمل وسياتي أن العقود لا تكون الا كذلك الا, إلا كذلك هو الذيعناه بقوله وفاق ذي الوجهين قلنا ذي الوجهين ذي على المعنى الصاحب لابد ان يكون نعتا لمنعوت محذوف أي الفعل ثم الفعل لابد من مضاف محذوف وهو الوقوع وهو الوقوع وفاق وقوع ذي الوجهين ووفاق وقوع الفعل ذي الوجهين شرع احمدي يعني يعني الشرع فان اذا لابد من تقديرين تقدير الفعل ثم تقدير الوقوع لأن الذي يقع مخالفا او الذي يوافق ويخالف هو هو الوقوع اما الفعل من حيث هو قد لا يكون واقعا لم يكون في الذهن حينئذ لا يعبر عنه بماذا بكونه مخالفا أو, أو موافقا انما العبره بماذا بالوجود اذا وجد فلنظر اليه حينئذ هل هو موافق للشرع أو او لا اما الفعل من حيث هو هذا وجود هو وجود ذهني الوجود له في الخارج الا اذا وقع ولذلك لا بد من تقدير الوقوع فإن وقع موافقا له فهو الصحيح فان وقع موافقا له للشرع فهو الصحيح والقائلون بهذا القول منهم من قال علم المتكلمون لان المصنفون قالوا الخلف لفظي على القول رضا يعني الخلف بين متكلمين والفقهاء لفظي يعني يرجع الى الى اللفظ وصابنا ان فيه تفصيلا ان فيه تفصيلا فمن صحح صلاه من ظن أنه متطهر ثم بان انه على حدث ولم يوجب عليه القضاء الخلاف معه معنوي وليس لفظيا يعني المتكلمين حكموا بالصحه هنئ اذا حكموا بالصحه اذا تبين له حدثه هل يوجبون عليه القضاء أو لا اكثر المتكلمين لا يوجبون عليه القضاء كالفقهاء وبعض المتكلمين لا يجبون عليه القضاء هنئ يبقى ماذا النزاع مع بعض المتكلمين الذين حكموا بالصحة ولم يوجبوا القضاء اذا إطلاق الزركشي وغيله بأن الخلاف معنوي مطلقا نقول لا ليس الأمر كذلك وإطلاق بعض الاصولين كالمصنفون بأن الخلاف لفظي مطلقا كذلك ليس على اطلاقه بل لابد من التفصيل ان قال الخلاف لفظي مطلقا لا بل فيه من نخالف معه خلافا معنويا وقول الزركشي الخلاف معنوي مطلقا مع المتكلمين وان سموها صحيحه الا ان منهم من يوجب القضاء حينئذ يكون نزاع معهم لفظي سماها صحيحة واوجب عليه القضاء اذا لم تس صحيحه لم تسقط القضاء وهذا مرادف للبطلان عند عند الفقهاء لكنه من حيث اللوظ سموه ماذا صحيحا ثم فصل الشيخ مما يؤيد ما ذكرته لكم والقائلون بهذا القول منهم من قال إن الموافقة للوجه الشرعي لابد ان تكون واقعة في نفس الامر ولا يكفي فيها ظن المكلف الموافقة إن كانت غير حاصلة في نفس الأمر يعني بعض المتكلمين قالوا موافقه الشرعي ثم موافقة الشرع في نفس الامر أو في ظن المكلف على قولين بين المتكلمين منهم من الرعاه بانه لابد ان يكون موافقا لما في نفس الامر فإذا ظن أنه متطهر ثم صلى فبان حدثه أو تبين له حدثه عند طائفه ممن اوجبوا موافقه الأمر في نفس الامر حينئذ تبين انها باطله وليست بصحيحه ولذلك قال والقائلون بهذا القول منه من قال ان الموافقه للوجه الشرعي لابد ان تكون واقعة في نفس الامر ولا يكفي فيها ظن المكلف الموافقة إن كانت غير حاصلة في نفس الامر يعني على هذا القول لا عبرة بظن المكلف لا عبره بظن المكلف لابد ان يكون في نفس الامر موافقا للشرع فاذا كان في نفس الامر محدث وصل صلاة بحلفه لكنه ظن أنه متطهر لا عبره بهذا الظن يعني لو تبين ماذا تبين خطه وموافقه الشرع لابد ان تكون مطابقه في اللفظ في الظاهر وفي الباطن بمعنى ان يكون فيه في نفس الامر قال ومنهم يعني من المتكلمين من قال تكفي الموافقة في اعتقاد المكلف وان لم تحصل في نفس الامر يعني العبره بماذا بما في ظن المكلف وليست العبرة بما في نفس الامر بما في نفس الامر هذا ان اوجب القضاء حينئذ الخلاف معه لفضي والا لم يوجب القضاء فالخلاف معه معنوي هذا القسم هو الذي وقع فيه النزاع على المخالفه معه ومنهم من قال تكفي موافقه باعتقاد المكلف وان لم تحصل في نفس الأمر فمن صلى يظن أنه متطهر وهو محدث صلى وهو يظن انه متطهر لكنه في نفس الأمر ماذا محدث اما تعالى ذلك ولم يتبين له امره الى الله لكن باعتبار الحكم الشرعي صلاه باطله لكن هل تقبل منه اولى هذا امره الى الله نحتاج الى نص شيء غيبي واما إذا تبين له حدث بمعنى انه تذكر أنه على حدث حنيد عند الفقهاء أن هذه الصلاه لم تسقط القضاء وجب عليه وجب عليه اعاد وجبت عليه اعاده فالموافقه للوجه الشرعي حاصله في ظنه لا في نفس الامر يعني من ظن من صلى انه متطهر فبانا انه محدث وافق الامر او لا واف اي امر ان اردنا الامر بانه يصلي باعتبار ظنه وافقه وان كان المراد به أن الموافق لما في نفس الامر حينئذ لم يوافق فهذا التفصيل الذي ذكرناه فمن قال يكفي في ذلك اعتقاده يعني ظن المكلف الموافقه قال صلاته صحيح صلاته صحيح وهو قول بعض المتكلمين اذا مع كونه تبين له انه صلى محدثا وصفوها بماذا بالصحه وصفوها بالصحه هذا النوع ان اوجب القضاء فالخلاف حنيذ معه لفظا والا فالخلاف معنوي فالخلاف معنوي قال وهو قول بعض المتكلمين وبعضهم يقول قول الشيخ الامير رحمه الله تعالى وبعضهم يقول هي صحيحه ولكن يجب قضاءها صحيحه ويجب قضاؤها لماذا صحيحه لانه وافق أمر الشرع وامر الشرع ما هو ان يصلي باعتبار ظن نفسه هذا الاثر اذا وافق حينئذ وجد فيها حقيقة الصحه لما تبين الخلل بفقد شرط من شروط صحة الصلاه أوجب عليه القضاء اذا صحيحة باعتبار كونها موافقه للشرع لأن الشرع قد اوجب عليه أن يعمل بظنه فوافق الشرع فهي صحيحه ثم تبين خطأه حينئذ علمنا ماذا أن الصلاة لم تقع على الوجه الصحيح لاختلالها بفوات شرطه فوجبت عليه الاعاده وبعضهم يقول هذا محل النزاع وبعضهم يقول من المتكلمين هي صحيحة لا يجب قضاؤها صحيحة لا يجب قضاؤها لماذا لانه قد وافق أمر الشرع باعتبار ظنه ثم الامر لابد ان يكون بأمر جديد ولم يأتي أمر جديد ولم يأتي أمر جديد راح اقول لا هذا التعليل باطل لماذا لأن الأمر الأول لم يسقط لم تبرئ الذمة اصلا لانه مكلف بصلاه ها مكتمله الشروط والاركان الوجبات فاذا تبين فوات ركن أو فوات شرط احنا اذا تبيننا انه لم يأتي بالمأمور به فإذا لم ياتي بالمامور به حينئذ هذه الصلاه لا تكون مرزئه فلا تسقط القضاء اذا هناك من يقول الذي اردته هناك من يقول من المتكلمين بصحة هذا النوع من الصلاة ولا يوجب عليه القضاء وعامه الفقهاء على انها باطلة لاختلال شرط الصحة وهو الطهارة وهو وهو الطهاره هذا ينبغي ان يحكى في اجماع صرا لا نقول بانه ماذا لان عامه الفقهاء على ذلك انما نحكي اجماعا جماعه الصحابه على أن من تبين له انه قد صلى محدثا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه أحدكم اذا احدث حتى يتوضا اذا هذا نص واضح مبين مجمع على على دلالته واجمعوا على أنه لا عبره بالظن البين خطاه نعم الشرع قد اوجب على المكلف أن يعمل بما ظهر انه ظن له ولو لم يكن غالب الظني حينئذ لا يلزم ماذا لا يلزم أن يعمل بما يقطع به لأن القطع متعذر في كثير من المسائل خاصه مسائل الخلاف قد تكون مسائل الاجماع انها مقطوع بها لكن مسائل الخلاف هذا لا لا يقال به بماذا بانه يوجب العمل بالقطع إنما العمل يكون به بالظن فوافق الشرع بهذا الاعتبار لكن لما تبين له حينئذ قل هو معذور من حيث ماذا معذور من حيث رفع الاسم لان من صلى محدثا ان علم انه محدث وكبر للصلاه فالجمهور على أنه فاسق وعند ابي حنيفه يكفر وهذا هو الظاهر انه يصلي إن متعمدا أنه لم يكن على طهاره وهو يعلم عظم شان الصلاة ويعيش بين المسلمين ثم يتعمد هذا مستخف ومستهزئ بشعيره من شعائر الاسلام لكن عند الجمهور انه لا لا يغفر على القولين صلاته تعتبر ماذا غير منعقدة غير منعقدة لا نقول باطله لان باطله أو فاسده بمعنى انه شرع فيها على صحه دخل على وجه شرعي صحيح ثم عرض له ما يبطلها ويفسدها قل لا لم تنعقد ابتداء حينئذ نقول عامه الفقهاء بل هو اجماع على أن من صلى محدثا ثم تبين خطأه من صلى محلثا ظانا أنه متطهر ثم تبين خطأه أنه يلزمه ماذا الاعاده يلزمه الاعاده ان ياتي بالصلاه لان الذمه لم تبرئ وقوله اقيم الصلاة إلى اخره وأمر بالصلوات انما هي صلاه مخصوصة ليست مطلق الصلاه انما أمر بصلاه مخصوصة وهي المستجمعه للشروط والاركان والواجبات مع انتفاء الموانع فإذا لم ينت في المانع أو وجد او فقد شرط أو ركن هذه الصلاه منفيه يعني ليست بصلاه شرعية وإذا لم يكن كذلك فلا عبره بفعله البتة اذا ذكر النظم في هذين البيتين اولا مذهب المتكلمين في تعريف الصحة مطلقا عقدا كانت أو عباده ثم عرض على مذهب الفقهاء في الصحة في العبادة ثم بين أن الخلاف بين الفقهاء وبين المتكلمين أنه خلاف صوري لفظي مرده الى اللفظ هذا إذا قيل بانه بانه اجمع المتكلمون على أنه يجب عليه القضاء قلنا الخلاف لفظي لكن ثم من ينص على أنه لا يلزمه القضاء مع انه تبين له أنه قد صلى محدث هذا لا شك انه قول باطل وهو قول مصادم للاجماع ومصادم كذلك لظواهر النصوص الكتابي والسنه قال في التهذيب مرداوي اكثر الاصوليين يفرد كل واحد من الصحه في العبادات والصحة في المعاملات بحد أكثر الاصوليين يفرد كل واحد من الصحه في العبادات والصحه في المعاملات بحد لماذا لأن الصحه في العبادات لها حقيقه والصحه في المعاملات لها حقيقه اذ حقيقه العقد غير حقيقة العباده هنيذ الجمعهما في حد واحد متعذر جمعهما في حد واحد متعذر هنيذ لابد أن نفرد ماذا حد الصحة في العبادات بحد خاص وحد الصحه في العافيه المعاملات ب خاص أما جمعهما في حد واحد فاكثر الاصولين على على لأن لان جمع الحقائق المختلفه في حد واحد لا يمكن الحقيقه العقد مغايره لحقيقة العباده ولذلك يمكن أن نجمع حد أو ناتي بحد إن يشمل النوافل من الصلوات وال فرائض لما لا لاتفاق الحقيقه والماهيه وان اختلفت بالوصف من حيث كونه واجبا او او لكن حقيقة العبادة مغايره لحقيقه العقد وكل منهما له ماهيه خاصه هنذ لا يمكن جمعهما في حد واحد صرح به ابن الحاجب في تقسيم الاستثناء لمقاطع متصل يعني في الكافية في شرحه او لعل له في كتبه في وصول الفقه لما تعرض الى الاستثناء وانه يقسم الى متصل ومقطع المتصل ما كان من جنس مستثنى منه والمقطع ما كان من غير جنس اذا جنس غير جنس هل يجتمعان في حد واحد لا يجتمعان لا لا يجتمع اذا يتعذر النعت بالاستثناء فيشمل الاستثناء الحقيقي والاستثناء المقطع ولذلك أكثر الاصوليين وكذلك أكثر النحات انهم إنما عرفوا الاستثناء الحقيقي ولا يحتاج الى نقيد لان اذا اطلق صرف إلى الى الاصل فدل ذلك على أن التعريفات الوارده عند النحات والاصوليين للاستثناء إنما المراد بها الاستثناء المتصل وهما كان المستثنى من جنس المستثنى منه ولا يدخل فيه المستثنى المقاطع ولذلك هل يسمى مستثنى حقيقة او لا محل النزاع قيل هو مستثنى مجازا وقيل هو حقيقي قيل موجود في القرآن إذا في نزاع هل هو موجود في القرآن او لا وصوم انه موجود وهو حقيقي لكن حصل الخلاف في كونه هل يجمع في حد واحد مع المتصل أو او لا وما ذاك الا الاختلاف حقيقة لاستثناء المتصل عن حقيقة الاستثناء, الاستثناء المقطع قال صرح به ابن الحاجب في تقسيم الاستثناء لمقاطع متصل لكن ذلك اردنا السد لذلك يقول لا كلام الحاجب إنما إذا اردنا أن نجمعها بالذاتيات فذات الذاتات التي هي الماهيه حينئذ الحد قد يكون بالذاتيات وقد يكون بالعراض فإذا أردنا أن نحد نحدد الشيء بالذاتيات امتنع جمعو ما كان مختلفين واما اذا كان المراد به بالعراض الاعراض التي اعراض الذاتيات فيجوز حينئذ فيجوز حينئذ واكثر ما ياتي به أرباب الفنون في جميع الفنون نحو صرف الى اخره اصول فقه انما تعرضون لماذا للعراضيات اما الحد هذا ان المناطق بانفسهم معترف أنه لا وجود له لا وجود له ولذلك قال الشيخ الاسلام تيم رحمه الله تعالى لا يوجد حد في الدنيا سليم من الاعتراض لا يوجد حد في الدنيا سليم من الاعتراض ولذلك نقول الحد إنما يقرب المهيات لا يلزم منه انه ينفصل عن جميع الماهيات إنما هو يقرب الماهيات اذا غالب ما يذكره ارباب الفنون من الحقائق العرفيه إنما هي بالعراضيات أو ما يسمى بالرسوم الاثر واللازم والخاصة وأما الذاتيات فهذا متعذر وجوده إلا ان شاء الله وإذا كان المناطق هم أرباب الفن قد نصوا على, على ذلك او مقدمون في هذا النوع قال المرداوي لكن ذلك مخصوص بما إذا أريد تمييز الحقيقة عن الأخرى بالذاتيات الا يمكن جمع النوعين وأما غيره وهو العرض فيجوز فلذلك جمعنا بينهما في تعريف واحد لصدقه عليهما تبع اللقاء في ذلك لما ياتي في كلامه في جمع الجوامع والبرماوي وغيرهما بحد واحد وهو الذي ذكره المصنف هنا وفاق ذل الوجهين شرع احمد جمع بين حقيقتين مختلفتين لكن لا باعتبار الذاتيات انما باعتبار الاعراض والرسوم هذا المراد به هنا والا الاصل ان ما كان مختلفا بالذات مع الاخر لا يمكن ان يجمع في في حد واحد فقالوا رسم الصحه موافقه ذي الوجهين الشرع موافقه الذي عبر عنه بماذا وفاق موافقه ذي الوجهين يعني وقوع الفعل ذي الوجهين الشرع سواء كان ذلك الموافق عبادة أو muamalah وعرفنا أن المراد بالفعل ذي الوجهين ما يقع تاره موافقا للشرع وما يقع تاره مخالفا لي الشرع كصلاه ونحوها صلاه ونحوها هذا ذكر بعض كل أن ان الوصف بكونه موافقا لي او القيد بقوله فاق ذو الوجهين المراد به العبادات فهو قيد للاحتراز في باب العبادات وهو قيد لبيان الواقع باعتبار المعاملات لبيان الواقع لماذا ها لان العاقده لا يكون إلا ذا وجهين الا وجه بخلاف العبادة فمنه ما يقع ما يكون بالوجهين ومنه ما لا ما لا يقع قال رسم الصحه موافقه ذي الوجهين الشرع سواء كان ذلك الموافق عباده أو muamala فشمل الحد هذا المشهور عند الاصوليين الذي هو حد المتكلمين للصحة شمل الصحه في العبادة وشمل الصحه في المعامله قال فما ليس له وجهان لا يوصف بصحه ولا فساد لا يقع الا على حالة واحدة حينئذ لا يكون الا ماذا الا صحيحا او, أو فاسدا فهو صحيح لا, يقب لا يقبل الفساد او هو فاسد لا يقبل الصحه وابرز ما يمثل به للمثالين ان نقول التوحيد لا يقبل الا الصحه لانه حق الحق والباطل شيخ الاسلام لتيمي يقول الشرع لماتي فيه صحه وفساد وانما جاء ماذا حق وباطل فما امر به تعالى حق سواء كان اصلا ام فرعا فاذن الصلاه اذا وقعت موافقه للشرف فهي حق واذا وقعت مخالفة للشرف فهي باطل اذا الحق والباطل متقابلان فشيخ الاسلام يقول أن الصحه والفساد هذا من اصلاح الفقهاء يعني ليست من الاصلاحات الشرعيه هي حقائق عرفيه حينئذ ما لا يقع إلا حقا هو التوحيد لا يمكن ان يكون فاسدا وما لا يقع الا باطلا هو الشرك لا يمكن ان يكون ماذا أن يكون حقا لا يكون حقا اذا فما ليس له وجهان لا يوصف بصحه ولا فساد كمعرفه الله تعالى ورد الوديع فانه اما أن يعرف الله تعالى أو لا يعرفه إن عرف الله تعالى اين الذي عرفه وان لم يعرفه جاهل به اذا ليس ذا وجهين اما الصلاه فهي نفسها بافعالها ابتداء وانتهاء تقع موافقه للشرع وتقع مخالفه له الشرع ولذلك ترى الانسان يصلي وقد لا يكون متطهرا صلاته باطله فانت تراه بعين عينيك انه قد اتى بالصلاه على على وجه بس كذلك يمكن يصلي صلاه خاشعا يبكي يقرا الا الفاتحه ويطيل البقره كاملة ثم صلاه باطنه لكن يؤجر لا شك انه يؤجر لكن صلاته ماذا باطل لكونه لم يكن على طهارتها اذا ما لا يقع إلا موافقا للشرع وحينئذ لا يوصى بالفساد لانه لا يقال يعرف الله ولا يعرف الله لانه اذا لم يعرف الله فهو, فهو جاهل والجهل لا يكون موافقا للشرع واما ان يرد الوديعة أو لا يردها بخلاف نحو الصلاة والصوم والبيع والاجاره ونحوها فان صورته قال الصوره لان العبره هنا بالظاهر بالصوره فان صورته تقع, تقع على وجهين ما اجتمعت فيه الشروط وانفدت عنه الموانع يكون صحيحا يعني ما استكمل ما امر به الشرع اذ كل عباده لها شروط وأركان وواجبات ولابد من انتفاء الموانع وما اختلف فيه شيء من ذلك يكون يكون فاسدا اذا هذا الضابط في الموافقة والمخالفه متى نحكم عليه بكونه موافقة للشرع ننظر في العبادة وما بنى الشارع عليه صحة العباده من شروط ووجبات واركان إن اتى بها مع القدره نعم بها كامله عبادته صحيحه وإن انقص منها مع القدره حينئذ نقول هذه عبادته باطله قال وانما قلنا صورته كذلك لأن الاطلاق الشرعي على المختل بركن او شرط منفي بالحقيقه نعم هذه مساله مهمة تتعلق بالصحة والفساد إذا نفى الشارع حقيقه شرعيه فعينذا لماذا نفاها لكونه قد اختل فيه ما بني عليه صحة الفعل إذا قال لا صلاة لم لم يقرا بفاتحه الكتاب لا صلاة صلاه هذه حقيقه شرعيه يعني اللفظ شرعي وامر بها الشالح فهي عباده ليست مصالح عرفي وانما هي حقيقة شرعية اذا قال الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ايمان لا دين لا, لا إسلام إلى اخره حينئذ نقول هذا النفي إنما نفي به ماذا حقيقة شرعيه فالاصل فيه أنه عدم الوجود هذا الاصل فيه لكن هل المراد به الوجود ما يدرك بالوجود الحسي أو المراد به الوجود الشرعي الثاني بمعنى أنه يوجد الصلاه يقوم فيصلي فننفي الصلاه نقول لم يصلي كيف لم يصلي وهو قد صلى نقول النفي انما هو نفي للصلاه الشرعيه وليس المراد به نفي للصلاه في الوجود لأن الصلاة في الوجود واقعة سواء وقعت موافقه أو او مخالفه هو قد صلى وصلى لكن نحكم عليه بكون صلاته باطله وننفي عنه صحة الصلاه فعند إذا سلط النفي في الشرع على الحقائق الشرعية يكون نفيا للماهيه والمراد بالماهيه ماذا الحقائق الشرعيه بمعنى ان صلاته باطله ولذلك قال لأن الاطلاقه الشرعي على المختل بركن او شرط منفي بالحقيقه منفي بالحقيقه فاذا قال لا صلاته نقول الصلاة باطله الصلاة لا تصح لماذا لأن الشرع قد نفى الحقيقة الشرعيه واول مرات حمل المنفيات في الشرع هو نفي الوجود لكن ليس المراد به الوجود الحسي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل ماذا ارجع فصلي فانك لم تصلي كيف لم تصلي وقد صلى لأن العبرة بماذا هو قد صلى راه يركع ويسجد صلاه اولى تسمى صلاه لكن ليست هي الصلاه الشرعيه فلذلك قال ارجع فصلي يعني الصلاه الشرعيه فانك لم تصلي يعني الصلاه الشرعيه فالاثبات انما يكون للشرع والنفي إنما يكون لي للشرع فليست العبره بما يوجد في الخارج بحسب حينئذ نقول المراد هنا الى الحقائق الشرعيه في الاثبات وفي وفي النفي ولذلك إذا قال مثلا والله لا انكح يعني لا لا لا أعقد نكاحا فنكح نكاحا باطلا هل يحنث لا يحنث لان العبره بماذا بالنكاح الشرعي لو قال والله لا ابيع ولا اشتري فباع واشترى عقدا باطلا يحنث لا يحنث اذا ينبني على هذه المساله ما ما ذكرناه لان الاطلاق الشرعي على المخل بركن او شرط منفي بالحقيقه لان المركب ينتفي بانتفاء جزئه انتفي بنت فائدهه واول مراتب النفي انما يكون للنفي الحقائق واما نفي الكمال فهذا لا يعدل اليه الا عند القرين لانه مجاز يعتبر بهذا او شيء تقول اسلوب اخر مثل بالنسبه العربيه الاصل فيه ان يحمل على الحقيقة الشرعيه اذا قال فلا وربك لا يؤمنون نفي للاصل او الكمال نقول اصلا لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب دل على ان فاتحه الكتاب ركن في الصلاة لماذا لان الأصل في حمل النفي إنما هو لنفي الحقيقة لأن الصلاه مركبه والايمان مركب فاذا نفاه دل, على دل ذلك على انتفاء جزء من من اجزائه يعني ركن من اركانه ودل ذلك على أن هذا المذكور يعتبر شرطا أو ركنا في ما نفيها هو الصلاه والايمان فلا يربك لا امن حتى يحكموك اذا تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم هذا شرط في صحة الإيمان والشيء تقول داخل في مفهوم الإيمان فنفيه نفي لاصل الإيمان لا صلاه لمن لم يقرا تحت الكتاب استدل به على ماذا على أن يستدل به على ان قراءه الفاتحه ركن في في الصلاه فاذا نفته الصلاه قراءه الفاتحة علمنا أن قراءه الفاتحة ركن اذا نفي المركب يدل على أنه قد انتفى جزء من من اجزائه ولذلك قال ان المركب ينتفي بانتفاء جزئه والايمان مركب والصلاه مركبة والحج مركب الى اخره ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصل هذا الحديث اذا درته على ذهنك علمت أنه قد وجدت الصلاه في الخارج لكن نفاها النبي صلى الله عليه وسلم قل لم تصلي مع كوني قد ركع وسجد وظن ماذا ظن انه قد صلى اذا هو يظن أنه قد اتى بصلاته ومع ذلك انها لا تصح قال ارجع فصلي يعني صلاه شرعيه فانك لم تصلي صلاه شرعية نفهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اذا نفى الصلاه قل لا صلاه إنما هو نفي لللي للحقيقه فهو موافق لقوله لم تصلي اذا ارجع فصلي فإنك لم تصلي لأنك لم تقرا الفاتحه دل على ذلك لا صلاه لم يقرا فاتحه الكتاب قال البرموي وهو أحسن ما حمل عليه نحو وهو احسن ما عليه نحو الاعمال بالنيه ولا صلاه الا بفاتحه الكتاب اي لا عمل شرعيا ولا صلاه شرعيه فنفيه نفي حقيقي يعني قاعده إذا نفي الشيء في صلاح الشارع فهو نفي للحقائق الشرعيه وليس المراد به نفي له ما يوجد فيه في الخارج فإذا قيل لا بيع هذا البيع باطل قدورد البيع نقول قدورد ماذا فاسدا وهذا البيع ليس موافقا للشرع وانما البيع الموجود الذي يحكم عليه بكونه طاه او نحو ذلك ما اشتمل على كان الصحيحة والشروط الصحيحه وموافق الشرع فما لم يوافق الشرع لا يسمى بيعا ولو سمى صلاة ولو سمى ايجاره ولا نكاحا إلى اخره قال وهو أحسن ما حمل عليه نحو الاعمال بالنيه إنما الاعمال بالنيه لا عمل الا بنيه يعني لا عمل شرعي إلا بنية ولا صلاة إلا بفاتحه الكتاب يعني صلاه شرعية اي لا عمل شرعيا ولا صلاه شرعيه فنفي هنافي حقيقي حيث كان خاليا مما ذكر يعني مما اختل فيه شرط أو او ركن حتى لا يحتاج أو لا يحتاج لتقديل محذوف فالمنفي عين له الحقيقه الشرعيه والصلاه الشرعيه والعمل الشرعي قال في البحر الحقائق الشرعيه المتعلقه بالماهيات من عبادة وعقد هل يقع على الفاسد منها أو يختص بالصحيح يعني هذه الالفاظ يقيل هذه عبادة، هل يصدق اللفظ على الفاسد أو يختص بالصحيح واذا قيل هذا بيع أو هذا عقد هل يصدق على الفاسد أم انه يختص بالصحيح في الموضعين على الصحيح يختص بالصحيح أما العباده فهي قول واحد واما المعاملات ففيها خلاف وصاب انه لا يقع الا على الصحيح ينبني عليه لو عقد عقداً باطلا كبيع وشراء ونكاح قال والله لا أنكح والله لا ابيعه والله لا اخره عنيد لا يحلف لان العبره بما صح وافق الشرع وليس العبره بما هو باطل لان الباطل هذا في لسان العرب يعتبر الذاهب خسرا الباطل يعني الذي لا وجود له الذاهب خسرا واذا كان كذلك عنيد لا عبره به وجوده وعدمه سواء لا عبره به وجوده وعدمه سواء هل يقع على الفاسد منها او يختصوا به بالصحيح ولذلك نبهنا على مساله مهمة تستشكلها بعض طلاب العلم كيف يعبر عمن يعبد غير الله تعالى بانها عبادة ما المراد بها عباده ويعبدون مع الله كيف يعبدون مع الله احنا نسميها عباده العباده لابد فيها من ماذا من اخلاص ومتابعه نقول العباده باعتبار ظني اما باعتبار الشرع فهي ليست عباده لا تسمى عباده فان سماها بعض اهل العلم أو جاء في الشرع سميته عبادة فهو باعتبار ظني هو وظنه باطل لا شك انه باطل لانه صرف العباده لغير الله تعالى وبالاجماع العباده لا تكون عباده الا اذا كان مخلصا لله تعالى فيها متبع للنبي صلى الله عليه وسلم قال في ثلاثة مذاهب حكاها الاصفهاني في شرح المحصول في بيان المجمل أحدها لا يسمى الفاسد منها بيعا ولا نکاحا لانه غير موافق للشرع فهو فاسد فلو سمى بيعا وهو فاسد فلا يسمى نکاحا الثاني يسمى وانفسد شرعا يسمى وانفسد شرعا الثالث في تفصيل ما كان من أسماء الافعال والاعيان لا يسلبهما الاسم عند اتفاء شروط سرعت فيه وذلك الغسل والوطء يعني ما كان اسما لعين مسمه عين بخلاف ما كان اسما مسمه امر معنى واعتبار كالطهارة الطهارة مسماه ماذا أمر اعتباري وما كان مسماه شيء عيني ماهيات موجوده كالصلاه ونحوها والعقد ايجاب قبول دفع ثمن وتسليم سلعه ونحوها قال إن كان من أسماء الافعال والاعيان لا يسلبهما الاسم ويسمى كما هو وامما ما كان من أسماء الاحكام كتسميه الغسل طهارة طهاره هذا أمر معنوي فهي أن يقال إن الغسل ما عدم النيه ليس بطهاره وهذا القول المفصل باطل ودائما نقول قاعده في مثل هذه المسائل قواعد الترجيح أن المفصل يحتاج الى الى دليل يعني الأدلة جاءت عامه اما ان يطلق او لا يطلق قولان متقابلان هل يسمى لا يسمى البيع الفاسد هل يسمى بيعا او لا يسمى لا يسمى ليس عند الادله الا عامه فاذا تدل من قال بانها تسمى بيع على نحو ذلك جاء بأدلة عامه ليس عندنا دليل خاص في المساله وانما هي استنباطات واذا اجاز لابد من دليل عام واذا منع لابد من دليل عام إذا فصل لا يحتاج دليل خاص وليس عندنا دليل خاص ولذلك دائما يكون القول المفصل هذا من ابعد ما يكون يعني اضعف الاقوال هنن يبقى الخلاف بين ماذا يسمى او لا يسمى مطلقا دون تفصيل لان المفصل هذا يحتاج لدليل من اين جئت بان ما كان عينا ما هي وجود في الخارج لا يسلبهما واذا كان الطهارة ونحوها يسلم نق نحتاج الى دليل نحتاج الى الى دليل من اين جئت بهذا هذا من راسي هذا يعتبر اجتهاد ثم يكون مقابلة بالنصوص العامه الداله على القول الاول أو على القول الثاني وما أكثر ما ياتي الفقهاء المتاخرون بالتفصيلات وليس عليها دله البتى إنما هي اجتهادات انما هي اجتهادات قال في التحبير ولاصحابنا الحنابل قولان في الأيمان وغيرها في العقود يعني هل تسمى اذا كانت فاسده هل تسمى او لا اصح ما اختصاصه بالصحيح منها المذهب عندنا حنابله المذهب أنه الصحيح في العقود لا تسمى بيعا الا ما سوف الصورت يعني كان موافقا للشرع ولا يسمى نكاحا ولا يسمى ايجاره الى اخره فهذه ما يتعلق الايمان كذلك لا تسمى الا ما كان صحيحا منها قالوا ولاصحابنا قولان في الأيمان وغيرها في العقود اصحهما اختصاصه بالصحيح منها ولهذا لو حلف لا يبيع ونحوه لا يحنث بالفاسد منها على الاصح يعني ينبني على مساله مهمه قال والله لا لا اصلي فصل صلاه باطله يحنث قل لا يحنث فإذا اوقع شيء فاسدا حينئذ لا يحنث لا في العبادات ولا في في المعاملات لا يحنث بالفاسد منها على الاصح بخلاف العبادات فلا يشمل الا الصحيحه فقط قولا واحدا قولا واحدا بمعنى ان العباده اذا وقعت على وجه فاسد لا يشملها لفظ العبادة لا تكون عباده لان لا تصح الا بذينك الشرطين لابد من اخلاص وانتفاء الاخلاص يقابله ماذا شرك انتفاء من اصله يقابله الشرك الأكبر واما ضعفه هذا قد يقابله الشرك الاصر وأما ما يقابل المتابعة فهو بدعه وليس عندنا بدعه كبرى ولا صغرى هي بدعه واحده بذلك من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فورد نص عام فمن فصل بدعه كبرى بدعه صغرى بدعه حسنه بدعه مكروهه قل اتي بالدليل هذا تفصيل فنحتاج إلى ماذا إلى دليل خاص ونحن عندنا دليل عام من عمل عمل ليس اعلام هذا عام دل على ماذا على انه مردود حين اذا قيل بدعه حسنه اذا لم, لم يكن مردودا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فهو رد اذا اتي بدليل خاص من جئت به فعل العين والرأس واذا لم تاتي به رجعنا للاصلي وهو أن كل بدعه ضلاله قال رحمه الله تعالى بخلاف العبادات فلا يشمن الا الصحيحه فقط قولا واحدا وستثنى من ذلك الحج فيحدث بالحج الفاسد هذا يحتاج الى دليل لكون الحج الفاسد إنما يسمى صحيحا وهو فاسد قسمي وانما امر باكماله لما مر معنا لما مر معنا لماذا امر باكماله جاء الشرع بذلك أو محلوا اتفاق أجمع الصحابه على ذلك اذا نسير على ذلك اما التعليل بكونه يخالف القاعد نقول لا هذا ما يتعلق بما ذكره رحمه الله تعالى العقد أو التعبد يفاق الوجهين شرع احمدي وقيل في الأخير اسقاط القضاء فذكر التعريفين والخلف لفظي وعرفنا فيه التفصيل لابد من من التفصيل ثم هل الصحه تستلزم الثواب اذا علمنا الصحه هل كل صحيح يثاب عليه ها هل كل صحيح يثاب عليه الصحه لا تستلزم الثواب مر معنا قد يكون الفعل صحيحا لكنه لا يثاب لا يثاب عليه والثواب لا يستلزم الصحه قد يثاب على صلاه باطله صحيح قد يثاب على صلاه باطله وعرفنا المثال انه ياتي ويتوضا ويمشي وينتظر ويكبر ويقرا ويبكي ويخشع يقرأ جزء كامل ثم قبل سلامه يحدث اضطرارا هنا اذا يؤجر ولا يؤجر لو ساعه يصلي يؤجر يؤجر قطعا يؤجر لكنه لا تعتبر الصلاه صحيحه اذا الثواب وجد وانتبهت الصحه والعكس بالعكس دلت الادله على أن ما يوصف بالصحه لكن لا يترتب عليه الثواب كشارب الخمر وعبد الابق الى اخره قال في البحر الصحه لا تلزم الثواب بل يكون الفعل صحيحا ولا ثواب فيه ولا ولا ثواب في لكن نقول الأصل أن ما صح فهو مقبول الاصل ان ما صح فهو مقبول لا ننفي ثوابا عن صحة الا بدليل خاص لان الدلائل العامه دلت على ماذا على ان من عمل صالحا هذا له أجر في الدنيا وفي الاخره هذا دل عام فاذا قيل بان هذه الصلاه او هذا الحج او الى اخره لا ثواب فيه اتى بالدليل نحتاج الى الى دليل خاص لان الدله العامه دلت على ماذا على أن من عمل صالحا ان يثاب عليه له أجر في الدنيا وفي الاخره ولذلك قال فلنحيينه حياة طيبة هذا اجر اولى هذا من اعظم الاجور هذا في الدنيا ولنجزينهم هذا في في الاخره اذا هو ماجور ماجوره في الدنيا وفي الاخره فاذا دل الدليل العام على ذلك اذا لا نخص بكون هذه الصلاه ثلاثه فيها الا الا بدليل لكن من حيث الاصل الصحه لا تسلزم الثواب لماذا لدليل دل على أن الصلاة صحيحة لكنه لا لا يثاب هل يلزم من ذلك طرده قل الجواب لا لا يلزم من ذلك طردهم في جميع الاحوال ولهذا قال الشافعي الردة بعد الحج تحبط الثواب ولا تجب الاعاده دل على أنه صحيح عنده لكنه لا لا ثواب ومساله الرده هذه مساله فيها نزاع بين بين اهل العلم ومن الصلاة في الدار المغصوبه صحيحه مع كونه لا ثوابا صحيحه مع كونه لا, لا ثواب اما الصحه والفساد مساله خلافيه, مسألة خلافية. لكن مر معنا وقد ياتي ان شاء الله تعالى ان الصواب انها باطله ان من عمل عملا وهو منهي عنه سواء كان لذاته او لشرط او لخالده فالأصل فيه البطلان نهي يقتضي فساد المنهى عنه فاذا صلى في مكان دار مقصوبه فالصلاه باطلة لماذا لكون هذه الصلاة لم يأمر بها الشارع هل امر الشارع بصلاه في كل مكان جواب لا وانما في مكان معذون فيه بدليل ماذا أنه ميز بين المكان الطاهر والمكان النجس اذا المكان المباح والمكان المحرم مثله لا فرق بينهما بالتا فاذا صلى في مكان نجس بغير مستثني فصلاته باطله كذلك لو صلى في مكان محرم عليه أن يصلي فيه فصلاته باطله فكما ادخلنا نجاسة نجاسه المكان في مفهوم الصلاة فابطل الصلاه لا مانع ان ندخله ها المكان المحرم في مفهوم الصلاة واما القول بانفكاك الجهه فهذا قول فلسفي لا وجود له انتبه قول الجهه منفكه اين منفكه نحن عندنا الصلاه الان هذا يصلي في انفدار مغصوبه اين افكك الجهه نحن في صلاه في دار الم... الانفكاك هذا بالذهن يعني ما بالانفكاك يعني صلاة لا في دار مغصوبه ودار مغصوبه لم يصلي فيها البحثنا في صلاه لا في دار او في دار مغصوبه الا صلاتا فيها صلاه لا في دار مغصوبه صحيحه باتفاق و... اذا غصب داره ولم يصلي فيها اذا لا اشكال في لم ترد المساله لكن بحثنا في ماذا إذا جمع بين بين الامرين فالقول بالفكاك الجهه اذا قول فلسفي دخل على بعض الفقهاء من طريقه المتكلمين والمناطق وقد يوجد شيء مفكك جهه لكن ليس في هذه المساله يعني صلاه في دار مخصوبه لا يمكن ان تصور فيها انفكاك الجهه إلا بفكاك المسائل فتفك المساله حينئذ عندنا مساله صلاه لا في دار مخصوبه ما حكمها لا حكم الخاص دار مغصوبه لم يصلي فيها ها حين نقول لا يجوز لك ان تصلي ان تقدم لا حكم الخاص وعندنا مسألة ثالثه منفكه عن هاتين المسالتين وهي ماذا صلاه في دار مغصوبه بحثنا الآن في شيء موجود اوقع صلاه في دار مغصوبه هذه الصلاه باطله لا تصح لماذا لأن المكان هذا محرم فمن صلى بسترة محرمه سواء كانت من حرير أو ثوب مسبل او نحوها يقول الصلاه باطله لماذا؟ لان هذا الصلام منهي عنها، لماذا؟ لكوني قد نهي ان يصلي بثوب وهو بدليل قوله واقم الصلاه، ولا نحتاج لدليل ضعيف، وكذلك ما جاء من الادله الدل على أن التحري على ان الحرير ليس من لبس الرجال، ودل ذلك على انه محرم عليه فإذا لبسه وصلى فصلاته باطله، اذا نقول الصلاه بالدال المنصوبه باطله، لو سلمنا بانها صحيحة هل يثاب أو لا يثاب؟ بعضهم قال لا يثاب وبعضهم قال يثاب اكثر اصول على انه لا يثاب اقول اذا سلمنا وتنزلنا معكم انها صحيحه نقول يثاب لماذا لانه قد عمل صالحا ما دام من الجهه مفكه اذا نفكها قد عمل صالحا حينئذ لا اعتراض علينا بكونه ماذا بكونه قد صلى في الدار المغصوبه الغاصب شيء اخر فله اسمه الخاص وهذه عباده صحيحة ولها أجر الخاص فالاصل ماذا الاصل الثواب فمن نفى الثواب يحتاج الى دليل ولذلك قلنا اذا قيل الصحه لا تسلزم الثواب ليس معناه أن نتوقف في كل عباده قل لا الاصل الادله العامه دلت على أن العمل الصالح يثاب عليه في الدنيا وفي الاخره فإذا خصصنا عملا صالحا معينا نحتاج لدليل معين خاص اين الى صلاه صحيح قال المسبوق قلنا يثاب عليها والقول بكونه لا يثاب هذا قول ضعيف لانه ماذا يحتاج الى, الى نص قال ومن الصلاه الدال المغصوبه وكذا صوم المغتاب عند القفال والموردي إذا اغتاب بطل صومه عند عند بعضهم وحكاه الإمام في باب الاعتكاف عن الصيدلاني ثم قال وليس الكلام في الاجر والفضيله من شان الفقهاء لماذا ليس الكلام في الأزل والفضيله من شان الفقهاء يعني الفقيه يتحدث عن ماذا حلال حرام ها واجب مندوفه صحه فسدت اما يؤجر او لا يؤجر ليس بحثا ليس ليس من بحث الفقيه نعم ليس من بحث الفقيه اذا لم يرد نص لكن اذا دلت النصوص على أنه يؤجر فالاصل اثبات ما دلت عليه النصص ولا ينفى الا بدليل خاص فالبحث فيه لا ما سبه لكن قد يقال بأنه ماذا بان بحث الفقيه في الاصل انما هو في افعال العباد من حيث اثبات الاحكام الشرعيه للافعال هذا موضوع الفقهي بس كذلك أفعال المكلفين أو شئ تقول افعال العباد ليدخل فيه الصبي والمجنون حينئذ تثبت لهم الاحكام الشرعيه هل التعرض للثواب والاجر وعدم التعرض للثواب وعدمه داخل في مسمى الفقه الجواب لا الجواب لا فإذا قيل بأن ليس من شان الفقيه البحث في الأجور إن كان ليس من وظيفته الأصلية وهذا الاشكال فيه وان كان المراد به ان الامر غيب فلا نحتاج ان نتحدث فيه قل لا النصوص جاءت بأن من عمل صالحا ورغب فيما عند الله تعالى أن الاثر أنه ماجور والا لو عبد الانسان ربه وهو لا يحسن الظن بانه يؤجر على ما فعل هذا يثبت همته وهذا ليس ليس مما من شان المسلم ليس من شان المسلم بل الاصل ان يحسن الظن بربه انه اذا عمل صالحا تقبله منه واذا تقبله وثابه هذا الاصل فيه فقوله وليس الكلام في الأجل والفضيله من شأن الفقهاء والثواب غيب لا نطلع عليه الا اذا اخبرنا به الباني وإن ورد خبر في أن الغيبه تحبط الاجر فهو تهديد مؤول وهذا مسلك ضعيف اذا دل الدليل على أن الغيبه تحبط العمل او انها تفسد الصوم كما قال ابن حزم وغيره حينئذ نقول اذا دل الدليل على ذلك نحن نسير مع الدليل بذلك بمعنى أن المفطرات تكون حسية وتكون معنوية وأما حصر المفطرات في الحسية وكل دليل يدل على أن المعنوي قد يفطر نؤوله هذا ليس من مسلك الشرعي الصحيح بذلك وإنما ندور معه مع الدليل وجودا وعدما فمن ثبت عنده أن الغيبه مفطره فليقل به ولو كان معنويا ولا يقل بأن المفطرات لا تكون الحسيه واذا جاء ما يدل على المعنوي حينئذ يكون ماذا يكون مؤولا فالمراد به التهديد هذا يعتبر تحريفا للنص والصواب حمل الظواهر النصوص على على ظاهرها الاصل هو العمل بالظاهر واما محاوله التاويل والبحث عن عيلا لصرف الظواهر هذا مخالف للاصل مخالف للاصل وكثيرا من الفقهاء المتاخرين يسلكون هذا هذا المسلك ولذلك اذا قد ياتينا ان شاء الله تعالى في بحث النص والظاهر والمؤول أن الظاهر محتمل معنيين هو في حديه أرجح ارجح من, من الآخر فدل ذلك على ماذا على أن الاصل المتبادر هو هو الراجح اذا ناخذ به اولى ناخذ به وعدم حل يفارق متى نعدل الى المرجوح باتفاق اننا لا نعدل الا اذا دل دليل على على ذلك فالاصل هو الاخذ به بالظواهر فاذا دل الدليل على إثبات الثواب اخذنا به واذا دل الدليل على أن الغيبه مفطره وصح عندك ان مفطرة فقل به فما قال ابن حزم وان ورد خبر في أن الغيبه تحبط العشره فهو تهديد مؤول وقد يرد مثله في الترغيب قلت وكذا قال الصيمري في شرح الكفايه في الصلاه بالدال المقصوبه تصح وأما الثواب فالى الله واما الثواب الله لكن نقول الدليل دل على أنه يثاب فالصلاه الصحيحه ان سلمنا بذلك حينئذ يترتب عليه الثواب عدم ترتب الثواب على ما صح هو الذي يحتاج إلى دليل كذلك الذي يثبت الدليل لا نحتاج لا نقول لا نحتاج ان نقول له ااتي بالدليل انما ياتى بالدليل يطالب بالدليل على ما نفع لان النصوص كما ذكرنا عامه مساله اذا صلى صلاه فاسده هل يثاب عليها على معرفنا السابق أنه يثاب على ما فعل لكن لا يثاب الثواب صلاه كاملة لأن الاجر المرتب على الصلاه الكاملة انما هو مرتب على صحتها وقد تبين فسادها وأما ما فعله في أثناء الصلاه وهذا فعل عبادات فما عرفنا فيما سبق فتلاوه القران هي عبادة والسجود عبادة والركوع عبادة وان كان لا يتعبد به على جهه الانفصال والتسبيح وذكر الله تعالى وانتظار الصلاه الاخيره هي عبادات حينئذ يؤجر عليها يؤجر عليها اذا صلى صلاة فاسده هل يثاب عليها قال الشيخ عز الدين يثاب على الافعال التي لا تفتقر إلى وجود الشرط من الطهاره وغيرها كالقراءه والاذكار هذا مفصل هذا مفصل حينئذ نقول من عمل صالحا فله أجره فإذا عمل صالحا ثم تبين له بطلانه فعندئذ الأجر المرتب على كمال العمل الصالح منفي لهذا الناس وأما ما فعله من اجزاء فإما أن نقول بانه يؤجر عليها مطلقا والا أن نقول بانه لا يؤجر عليها مطلقا واما التفصيل يحتاج الى الى دليل اما أن نقول انه لا يؤجر واما أن نقول انه انه يؤجر والعقرب للنصوص ما هو انه يؤجر ولذلك التبه من المرجحات من المرجحات أن ترجح ما هو اقل اعتراضا قد يقول قائل الركوع لا يؤجر عليه لماذا لكونه لا يتعبد الانسان لربه بان يقوم فيركع فكيف يؤجر عليه لكن تلاوه القران والتسبيح يؤجر عليه ولو كان منفكه حينئذ نقول هذا اعتراض لكن لا يلزم منه ماذا لا يؤجر مطلقا وانما نقول يؤجر مطلقا باعتبار أنه أقل اعتراضا مما لو قلنا ماذا أنه لا يؤجر مطلقا قال شيخ عز الدين يثاب على الافعال التي لا تفتقر إلى وجود الشرط من الطهارة وغيرها كالقراءه والاذكار أما ما يفتقر كالسجود على قول والركوع هذا يفتقر الى ماذا الى طهاره عين لا يوجر عليها لا يؤجر. لكنه ظن انه متطهر والاثر ماذا انه ظن انه قد عمل بما دل عليه الشرع وقال الروياني في البحر لو نوى نيه صحيحة وغسل بعض اعضائه ثم ابطل الوضوء هذا ياتي تصور في الوضوء يعني اذا اذا شرع في الوضوء ثم ابطله عمدا او قهرا هل يؤجر او لا يؤجر على ما مر ها يؤجر او لا يؤجر قال لو نوى نيه صحيحه ان يتوضا صار قربا صار صار ومعلوم ان الوضوء يتجزى يعني مركب من كل والصلاه مركبا من, من كل لا شك ان ثما فرقا بين الصلاه وبين الوضوء يعني الصلاه فيها بالغالبها من القراءه والسجود والأذكار ونحو ذلك هو منفك وداخل الصلاه يعني يمكن يقرا القران دون نصلي ويصلي ويقرا القرآن او لا يسو سجود الشكر وجل كذلك ماذا التسبيه وذكر الله عز وجل والدعاء هذا وجد فهو عباده منفكه اذا هي متبعضه لكن غسل الوجه فقط هل هو المضمضه فقط هل هو عباده غسل اليدين فقط هل هو عبادة اذا ثم فرق بين الصلاه وهي مركبة من كل وكل جزء منها قد يكون في الغالب يكون عباده مستقله والوضوء كذلك مركب من كل ولكن ليس كالكل الذي ركب منه الصلاه بمعنى أن كل جزء من هذه الاجزاء لا يعتبر عباده مستقلا لا يتعبد الانسان ربه بان يغسل يتمضمض ويسلشق فقط ولا يتعبد ربه بان يغسل وجهه فقط لماذا لا ليس عباده مستقلا ليس بعباده مستقله ولذلك قد ينازع في هذه المساله قال لو نوانية صحيحة صحيحه وغسل بعض اعضائه ثم أبطل الوضوء في اثناء بحدث أو غيره هل له ثواب المفعول منه قال يحتمل أن يكون له ثوابه كالصلاه إذا بطلت في اثنائها اذا بطلت في اثنائها بمعنى أنه نوى صحيحة ثم عمل عملا صالحا فشرع فيه ثم ابطله حينئذ نقول إذا ابطله عمدا قد يقال بانه لا ثواب واذا ابطله قهرا حينئذ نقول الاصل فيه ماذا أنه يثاب أنه يثاب قال هل له ثواب المفعول منه قال يحتمل أن يكون له ثوابه كالصلاه إذا بطلت في أثنائها ويحتمل أن يقال إذا بطلت بغير اختياره فله ثوابه والا فلا ومن اصحابنا قال لا ثواب له بحال لانه يراد لغير بخلاف بخلاف الصلاه اذا مساله الوضوء خلاف فيها إذا ابطله ليس كمسالتي الصلاه والعلم عند الله قال النظم رحمه الله تعالى بصحه العقد اعتقاب الغايه والدين للزاء اي الكفايه بالفعل فيه اسقاط ان تعبدا وقيل اسقاط القضاء ابدا اسقاط بالرفع قال النظم من الله تعالى بصحه العقد الباء السببيه الباء السببيه والجار المجرور خبر مقدم واعتقاب الغايه مبتدا مؤخر الأصل اعتقاب الغايه ناشئ بسبب صحه العقد هذا التركيب الاصلي لكنه أراد أن يوافق صاحب الاصلي لما سياتي ثم بدل ترتيبه باثله باعتقاب الغايه بصحة العقد أي بسبب صحة العقد التي هي كما نص عليه من تقدم موافقته الشرعيه رفاق ذو الوجهين شارع احمدي وفاق الوجهين شارع احمد, أحمد. اذا بسبب صحه العقد ما هي صحه العقد وفاق الوجهين شارع احمد اذا بصحه العقد دخل فيه حد الصحه بالعقل الموافق للشرع بسبب موافقته للشرع اعتقاب الغايه واضح اذا بسبب صحه العقد ما هي صحه العقد نص عليها فيما سبق وفاق ذي الوجهين شرح احمد اذا موافقته الشرع والعقد لا يكون الا ذا وجهين العقد لا يكون الا الا ذا وجهين فقول ذي الوجهين في تعريف مطلق الصحه بقوله وفاق ذي الوجهين شرح احمد للاحتراز بالنسبه للعباده ولبيان الواقع بالنسبة للعقد قاله العطار في حاشيته على محله يعني ذو الوجهين له اعتباران باعتبار العباده فيكون الاحتراز فيكون القيد للاحتراز لماذا لأن عندنا عبادة توافق وعباده لا توافق وأما باعتبار العقد فلا يكون إلا ذو وجهين يعني ليس عندنا عقد باطل من كل وجه لا يحتمل الصحه أو العكس كالشرك والتوحيد ليس متقابلين اعتقاب الغايه اعتقاب افتعال من من العقل وعاقبه كل شيء آخره عاقبه كل شيء اخره فالعصر الذي هو ماده الاشتقاق العين والقاف والباء يدل على تاخير شيء واتيانه بعد غيره كما قال ابن فارس يدل على ماذا على تاخير شيء واتيانه بعد غيره اذا اعتقاب اذا عندنا أثر هذا الاعتقاب وهذا العاقب وهذه الغايه يدل على ماذا؟ طب الغايه يدل على أنه متأخر اذا عندنا شيء سابق وعندنا شيء متأخر ما هو السابق؟ الصحه ما هو الشيء المتاخر الذي جاء عقبا بعده متاخرا هو ماذا؟ الاثر والغايه الذي ذكره المصنف هنا اعتقاب الغايه اذا كل شيء اخره ولا شك ان اخر ما يترتب على الصحة بعد تحقق الشروط والأركان وانتفاء الموانع في العقد هو ما يأتي بعده من الثمره فالاصل يدل على تاخير شيء ايانه بعد غيره اعتقاب مضاف والغاية مضاف اليه قال في القاموس الغايه المدى اقصى شيء ومنتهاه سمى ماذا يسمى غايه اذا منتهى الصحه في العقد وكذلك غاية العقد قال ابن فارس فاما الغايه فهي الرايه الغايه في الاصل هي الرايه وسميت بذلك لأنها تظل من تحتها ثم سميت نهاية الشيء غايه اذا نهايه الشيء غايه اذا ما هي الغايه نهاية الشيء وهذا من المحمول على غيره إنما سميت غايه بغاية الحرب وهي الرايه لانه ينتهى إليها كما يرجع القوم الى رايتهم في في الحرب اذا اعتقاب الغايه عرفنا المراد بالغايه منتهى الشيء اعتقاب من العقد يعني الشيء المتاخر فعنيد يكون المراد بقولي باعتقاب الغايه ما يترتب على العقد من اثر لانه غير عبارة الاصل عباره الاصل ما هي بصحه العقد ترتب اثره بصحه العقد ترتب اثره ترتب قابله باعتقاب واثره قابله ب الغايه أراد الاثر اراد بالغايه الاثر وأراد بالاعتقاب الترتب الترتب يكون ماذا يكون ثانيا لا لا أولاً يكون متاخرا يكون متاخرا فمراده باعتقاب الغايه ما يترتب على العقد من اثر فالاثار المترتبه على العقود عقبها أي متاخره عن الصحه وهي غايه لفاعلها غايه ل لفاعلها وفي الاصل وبصحه العقد ترتب أثرهم صحة العقد ترتب أثرهم قدم الخبر على المبتدا يعني النظم هنا بصحه العقد تقاب الغايه تبع الاصل في كذلك في التقديم والتاخير قدم الخبر على المبتدا ليتاتى له الاختصار فيما يليه لانه قال والديني للزاء فكذلك وديني هذا عطف على ماذا العقد اذا اختصر او لا اختصر فبدل من ان يقول بصحة العقد وبصحه الدين قال بصحة العقد والدين فعطف عليه مع حذف كلمه وحذفي كان اذا فيه اختصار. فيه؟, فيه اختصار قدم الخبر على المبتدا ليتاتى له اختصار فيما يليه والاصل واعتقاب غايه العقد بصحته اعتقاب غايه العقد بصحته وهو قوله والدين للزاء الذي عطف عليه فاختصر فيه والاختصار فيه بحذف بصحة يعني حذف لفظ الصحه الذي والمضاف لانه يلزم أن يقول على تقدير تأخر الخبر واجزاء العبادة بصحتها يعني أراد ماذا أن يعيد كلمة الصحه مع العبادة فما اتى بها في في العقد فرد ان يكتفي بلفظ واحد في الموضوعين قالوا لكنه يلزم على صانعه العطف على معمولي عاملين مختلفين هذا محل نزاع عند النحاة يجوز او لا يجوز لان الدين عطف على العقد عطف على على العقد العامل فيه ماذا صحه المضاف العقد والزاءها عطف على اعتقاب عطف على اعتقاب العامل فيه الابتداء اذا هذا عمل في الابتداء وهذا عمل فيه الصحه اذا اختلفا في المعمولين وكل منهما عامل مختلفين كل منهما عاملان مختلفان ولهما عمل مختلف يجوز أو لا يجوز الجواب أنه لا يتعتب في هذا الموضع لانه من قبيل عطف الجمل يتأتى العطف على المعمولين والخلاف اذا كان العطف في المفردات اما في الجمل فلا الجمل لا والجواب كما قال العطار أنه من عطف الجمل لا من عطف المفردات بأن يقدر الخبر وهو الجار والمجرور أي بصحة الدين بصحه الدين واذا قلنا بصحه الدين صار عندنا ماذا جملتان جمله هي بصحة العقد اعتقاب الغايه وعاطف عليه ماذا جمله اخرى بصحة الديني ها الاجزاء قد تقول بانه محذوف نقول العبره بماذا بالمقدر الاصل عباره المقدر قال لان أنه من عطف الجمل لا من عطف المفردات بأن يقدر الخبر وهو الجار والمجرور أي بصحة بعد العاطف لتتم الجملة المعطوفه لأن الخبر يجوز حذفه لقليله وهي هنا نظير في الجملة الأولى ومعلوم أن التقدير لا ينافي الاختصار لأن مرجع الاختصار إلى اللفظ لا إلى التقدير ثم قال وقد يعلل أيضا بافاده الاختصاص لكن تركه شارح عن المحل لأن الظاهر أن القاصد نفي مقيلا إن الصحة هي الترتب لا نفي أنه قد يحصل بغيرها وهو نظر دقيق يعني هل نقول بأن التقديم هنا للحصر بمعنى انه قال بصحه العقد اعتقاب الغايه لا بغيره لم يرد هذا وانما اراد كما سياتي الرد على جمهور الاصوليين الرد على جمهور الاصوليين عبروا بما عبر به الفقهاء وهو أن الصحة في العقد هي ترتب الاثر ترتب الاثر المصنف يرى رايا اخر وافقه المحلي وهو أن الصحه وصف للعقد وهو كونه موافقا للشرع والترتب هذا فرع عن الصحه وليس هو عين الصحه واضح اذا قيل الصحة العقد ترتب الاثر صحه العقد ترتب الاثر حينئذ ترتب الاثر هو الصحه وعرفنا ان الصحه ما هي موافقه العقد الشرع اذا ترتب الاثر غير موافقه العقد الشرع اذا هما شيئان فارد المصنف أن يعترض على ما اشتهر عند الاصوليين كما سياتي مزيد ايضاح فقوله بصحة العقد ينشا اعتقاب الغايه اعتقاب الغايه ينشا أو ناشئ بسبب صحه العقد فهما شيئان لا شيء واحد أي ترتب أثر العقد وهو ما شرع العقد لهم كحل الانتفاع كحل كحل الانتفاعي في البيع هذا اثر اولى البيع البيع نقول صحيح لكونه وافق الشرع يترتب عليه ماذا حل الانتفاع هل حل الانتفاع هو الصحه لا انما هو اثر ناشئ عن الصحه وهذا الذي عناه بصحه العاقد ها اعتقاب الغايه يعني اعتقاب الغايه ترتب الاثر ناشئ وجد بسبب صحه العقد واما صحه العقد فهي موافقه الشرع فالصحه وصف للعقد وليس الاثر كاي ترتب اثر العقد وهو ما شرع العقد له كحل الانتفاع في البيع وللاستمتاع في النكاح ناشئ يعني انوجد فهو ناشئ عن صحه العقد لا لا عن غيرها ناشئ عن صحه العقد لا عن غيرها فترتب الاثر يستلزم الصحه والصحه لا تستلزم ترتب الاثر مع صحه العقد لا تستلزم الاثر والاثر وجوده يستلزم الصحه يعني لا يمكن ان يوجد الاثر الا اذا وجدت صحه العقد واما صحه العقد فقد يصح ولا يترتب عليه الأثر البيع الذي فيه خيار صحيح فمساته لا يترتب عليه الأثر ولذلك قال فهو ناشئ عن صحه العقد لا عن غيرها وليس المراد انه متى وردت الصحة نشا عنها الثمرات ليس هذا المراد وإنما المراد إن وجد ترتب الأثر فهو ناشئ عن الصحه وليس المراد انه كلما وجدت الصحة ترتب عليها الثمره والاثر ليس هذا المراد اتضحت الصوره الان كلما وجدت الصحه اختبار كلما وجدت الصحه وجد الاثر صح او غلط غلط لانه لا يستلزم ليس كلما تحققت الصحه ترتب الثواب طيب كلما ترتب الثواب هو دليل على صحه العقد صحيح ايضا فرق بين بين المسالتين ولذلك قدم هنا قال بصحة العقد اعتقاب الغايه إن وجدت ترتب الأثر فهو ناشئ عن صحه العقد لا عن غيرها لا عن غير وليس المراد العكس أنه كلما وجدت الصحه ترتب الأثر قال هنا وليس المراد أنه متى وجدت الصحه نشا عنها الثمرات لماذا لان بيع الخيار صحيح ولا ينشا عنه قبل تمام عقده ثمره فالصحه منشا ترتب الى نفسه فهم شيئان فهما شيئان فهما شيئا فهم اذا بيع الخيار صحيح قال بعني تم البيع الى قال الى اسبوع يصح الشرط او لا يصح يلزم لا يلزم مع ان العقد اول ايجاره عقد لازم حين يقول لا يلزمه لماذا لا يلزموا لكونه ليس بصحيحة ليس بصحيح الجواب لا اذا لا يترتب عليه الثمر وهو آه آه ما هي الثمره من البيع الملكية وليس حق الانتفاع الملكيه هل يترتب عليه أن يمتلك قل لا العقد صحيح لكنه الى امد حينئذ ثم مانع من نقل الملكية من البائع الى المشتري وهو وجود الخيالي نصف العقد بالصحه وننفي الثمره هل نفي الثمرة يستلزم نفي الصحة الجواب لا لهذه الصوره وكذلك البي قبل تمام القبض فالصحه منشا الترتب منشا يعني محل لنشوء الترتب لا نفسه فهما شيئان الا لو كانت نفسه لم توجد بدونه اذا كانت الصحة نفس الترتب لم توجد بدونه وقد وجدت في بيع الخيار وجد الصحة دون ترتب وهذا محل وفاق محله وفاقين واشار الناظم ذلك بتقديم الجار الجار والمجرور فهو مؤذن بالحصر بهذا الاعتبار أي أن ترتب المذكوره واقع لصحه العقل لا, لا يعني من غير عكس فالصحه منشا الترتب لا نسوك مقيل قال المصنف صاحب الاصل جمع الجوامع تاج الدين السبكي قال المصنف بمعنى انه حيثما حيثما وجد يعني الاثر فهو ناشئ عنها عن الصحه لا بمعنى انها حيثما وجدت يعني الصحه نشا عنها يعني الاثر حتى يرد البيع قبل قضاء الخيار فانه صحيح ولم يترتب عليه اثره ولم يترتب عليه لان من عرفه كالجمهور الصحه بأن ترتب الأثر قالوا يرد عليكم ناقض يرد عليكم ماذا ناقض البيع قبل تمام القبض والبيع بيع الخيار هذا بيع صحيح ونقول به ولم يترتب عليه اثر وصفناه بالصحة وانتفى الاثر فكيف نعرف الصحه صحة العقد بانه ترتب اثره ولم يترتب الاثار دفعا لهذا الاعتراض المصنف قدمه واخر به بهذا المعنى فلم يعرف الصحه صحه العقد بانه ترتب الاثر بل جعل صحته شيئا وجعل ترتب الاثر شيئا اخر قال لا بمعنى انه حيثما وجدت الصحه نشا عنها الاثر حتى يريد البيع قبل القضاء الخيار فإنه صحيح ولم يترتب عليه آثرهم وتوقف الترتب عن القضاء الخيار المانع منهم لا يقدح في كون الصحه منشا الترتب كما لا يقضح في سببية ملك النصاب لوجوب الزكاه توقفه على حوالان الحول يعني عدم الترتب في بيع الخيار لا يطعن في الصحه لماذا لانه صحيح بشرط وهو زوال المانع أو انتفاء المانع وهو عدم اللزوم كما ان الحولة عدم وجود الحول مع وجود ملك النصاب لا يطعن في كونه سببا فالسبب معقود لكن لم تجب الذكاء لماذا هل لطعن في السبب قل لا السبب معقود ثابت لكن لعدم تحقق الشرط وهو الحواله وهو الحال وهنا كذلك تقول الصحة موجوده لم يترتب الاثر لماذا لا لانتفاء الصحة وانما لوجود مانع لوجود مانع اذا قد تثبت الصحه ويوجد مانع من ترتب الاثر فليس فليس بينهما تلازم من حيث ثبوت الصحه وبينهما تلازم من حيث ترتب الأثر إذا وجد الأثر فالعقد الصحيح ولا يمكن ان يكون باطلا واذا تحققت الصحه قد يوجد الاثر او قد لا يوجد الأثر ولذلك قال حتى يرد يعني لا يرد البيع قبل قضاء الخيار فانه صحيح ولم يترتب عليه أثره وتوقف الترتب على قضاء الخيار المانع منه لا يقدح في كون الصحة من منشئ ترتب بل هي كما هي كما لا يقضح في سببية ملك النصاب لوجوب الزكاه توقفه على حواله الحو فالملك ملك النصاب سبب وهو سبب الوجوب لكنه ليس وحده مطلقا بل هو مترتب على ما تحقق الشرط فكذلك هنا البيع صحيح وثبتت الصحه لكنه متوقف على ماذا على عدم الخيار فاذا وجد الخيار صار ماذا صار مانعا والمقصود باثار العقود هو التمكن من التصرف فيما هو له كالبيع إذا صح العقد ترتب اثره من ملك وجواز التصرف فيه من هبة ووقف وأكل ولبس وانتفاع وغير ذلك نابودا من هذا امالناه ماذا اما انه يمتلك الشيء باعه ولا يتصرف فيه هذا منافل لماذا ها للمقصود من العقد منافل المقصود من من العقد ولذلك امتنع ان يوجد عقد ايجاره في عقد واحد لأن العقد البيع على البيع يلزم منه ماذا تسليم السلعه وحينئذ نمتلكها او لا نمتلكها وعقد الاجاره يمتلك السلعه لا يمتلك كيف يقول عقد منتهي بالتمليك هذا لا وجود له بس كذلك واضحه الصوره حصل تعارض تناقض بين امرين البيع يلزم يقتضي الملكية فاذا لم يترتب عليه فهو عقد باطل وهذا يسمونه عقده بيع ثم هل تنتقل السياره ما تنتقل تبقى في ذمتي لا يملكها لا يتصرف فيها لا ببيع ولا شراء ولا ايجاره هذا اذا كان شرط عليه عدم الاجاره حينئذ نقول عدم التصرف عدم نقل ملكيه دل على انه ليس ببيع ثم هو ماذا هو ايجاره لكنه منتهي بالتمليك الاجاره لا تنتهي بالتمليك لماذا لأن الاجاره انما تقع على المنفعه لا على العين البيع يقع على الاعيان وعلى المنافع اولى وام الاجاره فلا تقع الا على ماذا على العين فلا لذلك الماكولات لا تستاجر وانما تباع ولا تقبل الاجاره صحيح على انك تذهب الى مطعم تستاجر منه دجاجه <تصفيق> وانما تشتري بيعا و شراء لان هذا عقد على الاعيان عقد على العين. على كل قال هنا الذي يترتب عليه على العقد كالبيع اذا صح العقد ترتب اثره ما هو اثره من ملك يعني يملك العين فإذا لم يملكها فالعقد باطل وجواز التصرف فيه, فيه. وجواز التصرف فيه من هبهه ووقف واكل ولبس وانتفاع وغير ذلك وكذلك إذا صح عقد النكاح نابن تحله المراه اذا ما حلت هذا العقد باطل لا يصح دلل على انه لا لا يصح والاجاره والوقف وغيرها من العقود ترتب عليها اثرها مما اباحه الشارع له به فينشا ذلك عن العقد ينشا ذلك عن العقد قال المحل في شرح على الجمعي وبصحه العقد التي أخذ مما تقدم موافقهه الشرع صحه العقد موافقته الشرعة فالعقد إذا وصف بالصحه حينئذ لكونه وافق الشرع لا لكونه ترتبت عليه الآثار أو لم تترتب واضح هذا قال العطار فسر الامدي صحة العقد بترتب اثره يعني على ما اشتهر عند عند الجمهور سياتي بحثهم قال فسر الامدي صحه العقد بترتب اثره يعني ما هي ما هو ما تعريف صحه العقد قد ترتب اثره اذا جعل الصحة عين الترتب وهناك جعل الناظم الصحه غير غير الترتب وتبعه على ذلك غير كبن الحاجب والعضد وغيره من شارح المختصر ونبه المصنف على أن في ذلك تساهلا وان التحقيق هو أن صحه العقد وصف للعقد وهو موافقته الشرع فإذا وجد ذلك الوصف ترتب الاثر فهو منشا لتفا ومنشا لترتب الاثر كما قال الشارح والصحه منشا الترتب وليست هي عين الترتب قال في التشنيف وهذا احسن من تعريف غيره يعني مصنف صاحب الجمل يعني وافق على أن الصحة وصف للعقد لا الترتب وهذا أحسن من تعريف غيره صحة العقد بترتب الاثر كما تقوله الفقهاء فإن ترتب الاثر اثر على صحة العقد ترتب الاثر اثر على صحه العقد فصحه اصل والترتب فرع فإن نقول صح العقد فترتبت آثاره عليه صح العقد وترتبت اثاره عليه فهو غير الصحة. فلهذا لم يجعل المصنف صحه العقد ترتب الاثر بل بصحه العقد يترتب الاثر الفرق بين الجملتين لم يجعل صحه العقد ترتب الاثر بل بصحه العقد ترتب الاثر فرق بينهما قال وفرق بين قولنا جملتين اخريين فرق بين قولنا الصحه ينشا عنها ترتب الاثر الصحه ينشا ترتب الاثر وترتب الاثر ينشا عن الصحه فرق بين بين الجملتين الصحه ينشا عنها ترتب الاثر هذا في نظر لانه يلزم منه كلما وجدت الصحة وجد الأثر فعينئذ ياتي الاعتراض ببيع الخيار واذا قلنا ترتب الاثر ينشا عن الصحة اذا قد توجد الصحه ولا يترتب عليه الاثر انظر التقديم والتاخير هذا لسان العرب هذا لسان العرب وقال فرق بين قولنا الصحه ينشا عنها ترتب الاثر وترتب الاثر ينشا عن الصحه فإن الأول الجمله الاولى يقتضي انها حيث وجدت يعني الصحه ترتب عليها الأثر وعلى هذا فيجيء الاعتراض بالبيع قبل القبض أو في زمن الخيار فانه صحيح ولم يترتب عليه أثره اذ ليس للمشتري التصرف مع امكان انفصاله عنه مع امكان انفصاله عنه يعني يمكن الجواب يمكن الجواب مع امكان انفصاله عنه بأن فإن الاثره ليس الانتفاع بل حصول الملكيه التي ينشا عنها اباحه الانتفاع يعني اذا قيل بان خيار البيع او بيع الخيار لم يترتب عليه الأثر وهو ماذا وهو ماذا الذي حل الانتفاع مثال الجمهور حل الانتفاع هينذا قلنا يمكن الجواب وهو ان حل الانتفاع هذا لم يترتب لكن ليس هو الأثر أثر العقد هو انتقال الملكيه وقد حصلت لكنه لا يتمكن مماذا من, من الانتفاع بالمعقود عليه اذا يمكن الانفصال بأن ثمره العقد ليست هي حل الانتفاع وانما هي ماذا انتقال الملكيه انتقال الملكيه لكن كذلك في بعض الصور لا يؤذن بانتقال الملكيه رجعنا الى الى الأصلين. والثاني يعني الجمله الثانيه ترتب الاثر ينشأ عن الصحه والثاني لا يقتضي ذلك لا يقتضي ذلك وانما مقتضاه ان ترتب الاثر اذا وجد شأه الصحه فلا يلزم من ارتفاعه ارتفاع الصحة لا يلزم من ارتفاعه الاثر ارتفاع الصحه ومع سلامتها الجمله الثانية من الاعتراض السابق ففيها اشاره إلى أن المانع إذا زال كالخيالي عملت العلة عملها غير مسند عملها إلى زوال المانع بمعنى أنه لم يترتب الاثر لمانع فإذا زال المانع رجعنا إلى الأصل وهو أن الصحه تقتضي ترتب الاثر رجعنا إلى الى الاصل فاذا زال المانع لا نحتاج لدليل اخر بمعنى أنه يترتب على العقد هو الأثر او يترتب الاثر على العقد بل نرجع الى الاصول نرجع الى الاصول ولذلك قال ففيها اشاره إلى أن المانع إذا زال كالخيانه عملت العله سبب يعني او العقد عملها غير مسند عملها إلى زوال المانع لا باعتبار زوال المانع إنما باعتبار الاصل هذا حاصل ما قاله المصنف حاصل ما قاله المصنف ونقال بصحه العقد اعتقاب الغايه ثم قال الزركشي وما فر منه من عبارة الجمهور اراد ان يعتذر عن الجمهور صحه العقد ترتب الأثر وما فر منه في عبارة الجمهور لا يرد عليهم لا يرد عليهم لأن مراده بالترتب بالقوة لا بالفعل صحه العقد ترتب الاثر بالقوه او بالفعل ان قلنا بالفعل جاء الاعتراض ان قلنا بالقوه لا اعتراض لا لا اعتراض ولذلك سواء التعرفان لكن التنصيص على ما ذكره المصنف اولى تنصيص على ما مصنف اولى حينئذ إذا اجيب عما اختاره الجمهور بأن مرادهم بترتب الاثر بالقوة حينئذ نقول هذا لا اشكال فيه سلمنا من من الاعتراض قال وما فر منهم في عبارة الجمهور لا يرد عليهم لأن مرادهم بالترتب بالقوه لا بالفعل فيخرج البيع مدة الخيال قبل قبضه لان ما اله ماذا ها ترتب الاثر بالقوه هو سيكون كذلك فانه لا تترتب ثمرته عليه وليس ذلك لعدم صحته بل لمانع وهو عدم اللزوم ثم القول بأن الصحة ليس ترتب الاثر بل كونه بحيث يترتب الاثر عليه بمعنى وقوعه على وجه مخصوص فذلك أمر عقل يعني اراد ان يبين ان اختيار المصنف يناقض اصله هو اصل اولا ان الصحه حكم شرعي ام عقلي شرعي ام عقلي شرعي ان الحكم شرعي حينئذ ترتب الاثري على عقلي او شرعي ها شرعي لكن ما فر منه اوقعه في كونه قد اعتمد امرا عقليا فخالف اصله خالف اصلا لكن لا يسلم الزركشي انا اريد انصح فقط فالزركشي قال ما فر منه من عبارة الجمهور فعدل الحد أو اوقعه في شيء يناقض اصلاه لماذا لان ما خالف قول الجمهور إنما انما يبنى على أن الصحة حكم عقلي وهو قول ابن الحاجب فهذا التعريف الذي اختاره المصنف هو تعريف ابن الحاجب ومعروف أن ابن الحاجب انما يختار أن الصحة حكم العقل فتوافق لكن من يرى أن الحكم شرعي حينئذ يعرف بما عرف به الجمهور ولا يعرف بما عرف به ابن الحاج هكذا قال الزركشي وفي نظر في نظر لان المراد بالعقل ماذا ما يستفاد بدلاله العقل وله ماخذ في الشرع هذا نسميه شرعيا هذا نسميه شرعيا لماذا لأن شبهه من الحاجب او دليله ان الشرع إنما أمر بصلاه لابد ان تستوفي الأركان والشروط وانتفاء الموانع حينئذ صلى زيد من الناس صلى صلاه مستوفيه للشروط الاركان هل جاء الشرع بكون صلاه زيد صحيحة؟ ما جاء من الذي حكم العقل قل لا كون الشانئ يرتب على الصلاه الثواب والقبول حينئذ هذا من قبيل الكليات او إن شيء تقول الكلي هنا هو دال على كل فرد فرد كما علمنا من دلالة العام على أفراده فدل ذلك على ماذا على أنه بدلاله الالتزام يدل على أن كل صلاه مستوفيه للشروط والأركان مع انتفاء الموانع فهي صحيحه مقبوله بالعصر ولا نحتاج لكل صلاه لزيد او عمرو ان ياتي الدليل الخاص ليدل على انها صحيحه وعلمنا فيما سبق مرارا ان الحكم الشرعي كما يثبت بالدلاله المطابقه وبالتضمن كذلك يثبت بدلاله الالتزام فما قاله الزركشي في نظر على كل يقول الزركشي ثم القول بأن الصحة ليس ترتب الاثر يعني مخالف الجمهور بل كونه بحيث يترتب عليه الاثر بمعنى وقوعه على وجه مخصص فذلك أمر عقلي قلنا نعم هو أمر عقلي لكن لا يستلزم أن يكون الحكم بالصحة حكما عقليا لا يلزم أن يكون الحكم بالصحة عكم عقليا لأننا لا ننفي في الصحه والفساد أن يكون للعقل مدخل لا ننفي أن يكون للعقل مدخلا وانما ننفي ماذا ان يكون الحكم عقليا محظل غير مستند إلى الشرع حين نقول هذا حكم عقلي واما كون للعقل مجال ما اكثر القواعد التي نعملها وهي دلالات عقلية عندما استدلنا على أن قاعده مطلق الأمر الوجوب هذه دليل ماذا دليل عام فناتي إلى الأمر الخاص اقيم الصلاه ما قال واجبا وكذلك ما قال واجبته لكن باستعمال الادله العامه وتنزيلها على الخاصة باستعمال العقل والترتيب العقلي المنطق المعروف حينئذ وصلنا الى النتيجه فكانت النتيجه ماذا حكم شرعية حكما شرعية حكما شرعيا ان الله يلتبس بكون هذه الصلاه ما جاء الشرع بكونها ماذا هيكاونيه صحيحه قلنا نعم ما جاء الشرع والشرع بما هو اصول قواعد عامه فدل ذلك على على ان الواجبات كما نحكم على الواجب الخاص بانه واجب للادله العامه ونحكم عليه بانه محرم من الادله كذلك نحكم بصلاه الزيد بكونه صحيحا للادله العامه وإن كان للسنباط واعمال العقل هذا مطلوب شرعا والعقل شرعه لم لم يحجم العقل عن التفكر والتدبر اعمال النظر وإنما أراد به ماذا ان يمنعه من التشريع ابتداء يعني العقل ليس مصدرا من مصادر التشريع عقل والرأي والهوى ليست مصادر من مصادر التشريع بمعنى انها لا تتلقى منها الأحكام الشرعيه فإذا تلقيت اعملت حينئذ دخل في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله هؤلاء مكافره على التفصيل المذكور في هذه الايه قال هنا ثم القول بأن الصحه ليست ترتبا الاثر بل كونه بحيث يترتب الاثر عليه يعني ما اختاره صاحب جمل الجوامع بمعنى وقوعه على وجه مخصوص فذلك امر عقلي قلنا نعم هو أمر عقلي قال ولاجله قال ابن الحاجب إن الصحه حكم عقلي لا شرعي والمصنف لا يقول به كانه اراد أن يناقض ها ابن السبكي اخترته تعريفا لا يتفق مع اصلك تقول هذا ليس بيرادل ليس بيرادل لان لان ابن, لأن ابن السبكي لا يمنع أن يكون ثم مدخل العقل في هذه المساله والقول الأول يعني في توجيه قول الجمهور بان المراد بالاثر الاثر بالقوه لا بالفعل احسن مما ذكره من الثاني اذا هذا ليس بلازم لأن معنى كون الصح حكم شرعيا ان للشارع مدخلا في الحكم ولا مانع أن يكون العقل له دور في في ذلك وعند الجمهور الصحه في المعامله ترتب احكامها المقصوده بها عليها هذا على التعريف المشهور الذي لا يكاد أن يذكر غيره عند كثير من الاصوليين ترتب احكامها المقصوده بها يعني بالمعامله عليها أي على صحتها وذالك لان العقد لم يوضع الا لافاده مقصود كمال النفع في البيع وملك البضع في النكاح فاذا افاد مقصوده فهو صحيح وحصول مقصوده هو ترتب حكمه عليه لأن العقد مؤثر لحكمه وموجب له كالكلام السابق العقد مؤثر لحكمه وموجب له موجب له. لكن هذا يستلزم ماذا أن يكون الموجب غير الموجب يستلزم ماذا ان يكون لا شك عندنا مقتضي وعندنا مقتضى العقد يقتضي ترتب الاثار اذا ترتب الاثر ماذا ترتب الاثر ماذا مقتضى هل المقتضى هو عين المقتضي لا ليس عين المقتضي اذا عندنا موجب وعندنا موجب عندنا مقتضي وعندنا مقتضى إذا سلمنا بكون ترتب الاثر هذا مقتضى المقتضي الذي هو العقد لازم من ذلك ان قلت ترتب الاثر ليس هو عين الصحه او كذلك ليس ليس عين الصحه انما الصحة في العقد موافقه الشرع كونه استجمع للشروط أو لم يستجمع الشروط اما الثمره فهي فرع عنهم قال لي أن العقد مؤثر لا شك انه مؤثر لكن بشرع لحكمه وموجب له قال العاملي ولا باس بتفصيل الصحه في العبادات بهذا يعني الذي فسرت به المعاملات ترتب احكامها المقصوده بها عليها قال لا مانع ان يكون هذا الحد ليس خاصا بالمعاملات وانما يكون ماذا يكون عاما للعبادات قال الطوفي لأن مقصود العبادة رسم العباده لا رسم التعبد وبراءه ذمه العبد منها يعني العبادة والتعبد له ثمرة وهو ماذا براءة الذمة اذا ترتب احكام احكام العباده المقصوده منها وهو ابراء الذمه واسقاط الطلب واسقاط القضاء هذا اثر اولى هذا اثر اذا يصح ان يكون هذا التعريف جامعاً للنوعين جامعاً له للنوعين قال لأن مقصود العبادة رسم التعبد وبراءة ذمة العبد منها فإذا فاد ذلك عن العبادة كان هو معنى قولنا انها كافية في سقوط القضاء فتكون صحيحة ويجمع ترتب الاثر المطلوب من الفعل عليه اذا هذا الحد شامل للصحة في العقد والصحة في العبادة على مذهب المتكلمين على مذهب المتكلمين وقال لو قيل الصحه مطلقا عباره عن ترتب الاثر المطلوب من الفعل عليه ليشمل العبادات من غير تطويل لكان اولى غايته أن ذلك الأثر عند المتكلمين موافقه الشرع وعند الفقهاء اسقاط القضاء وعلى هذا يكون الخلاف راجعا الى تعيين الاثر المطلوب لا إلى تفسير الصحه كما قال الطوفي ويظهر لي العلم الدلاله في نظرا ليس الخلاف في تعيين الاثر المترتب على الصحه وانما الخلاف في ماهيه الصحه ماهيه الصحه ولذلك الاعتراض والتوجيه في كلام المحل وهو واضح جيد أن ان الصحه وصف للعقد وليست وصفا للاثار المترتب على العقد فهما شيئان فهما شيئان فقولهم أن ذلك الأثر عند المتكلمين موافقه الشرع موافقه الشرع ليس اثرا وإنما هو عين الصحة عين الصحه وعند الفقهاء اسقاط القضاء هو ليس بعين الصحه وانما أثر الا على التفسير الخاص وقيل في الأخير اسقاط القضاء وعلى هذا يكون الخلاف راجعا الى تعيين الاثر المطلوب لا إلى تفسير الصحه هذا الله اعلى في نظر تنبيه يرد على قولنا فبصحه العقد ترتب اثره الكتابة الفاسدة ونحوها الكتاب الفاسده ونحوها هذا يترتب الاثر لكن ليس العقد صحيحا كذلك فإنه يترتب عليه اثرها من العتق مع انها غير صحيحة الكتاب الفاسد اذا كتب على عوض محرم أو فقد شرطا فان تكون فاسدا فاسد. العقد فالعقد فاسد لكن العتق العتق مرتب وترتب الاثر مع عدم تحقق الوصف للعقد بصحته يجاب عنه اولا فيما يتعلق بالعتق فشرع يتشوف الى العقد أكثر من الرقي اجابوا عنه بأن ترتب الاثر فيها ليس من جهه العقد ليس من جهات العقد بل للتعليق وهو صحيح لا خلل فيه ونظير ذلك المضاربة والوكاله الفاسدتان يصح فيهما التصرف الوجود الاذن والا مصح العقد بمعنى ان ما حكم عليه هذا من عجل التنسيق بين اصول الفقه والفقه ما حكم عليه الفقهاء بترتب الاثر ومع انتفاء الصحة العقد فهو الأمر آخر فهو فهو الامر الاخر فينظر في كل مساله بحسبها واما ترتب الاثر مع عدم الصحه فلقى الى به البت بمعنى أنه إذا لم يصح العقد بمعنى انه اذا ترتب الاثر دل على أن العقد فاسد وليس به بصحيح فاذا ذكر في بعض المسائل الفقهيه ترتب الاثر مع فساد العقد اين يدن ترطب لا من أجل الصحه وانما من أجل شيء آخر فلينظروا اليه بصحة العقد اعتقاب الغاية ثم قال وديني لجزاءه أي الكفايه هذا ما يتعلق بي صحفي في العباده وياتي بحثه والعلم عند الله صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين